اللَّهُ رَبُّ مَا يَرَوْنَ Um. and <laughs> yeah Thank <laughs> you. في <تصفيق> غلاما və <gülüyor> كيتو التركيزار قد جال منو كيتو التركيز واجعلني مباركاً أينما كنت وأوصادي بالصلاة والسلكات ما دمت حياً and mm -hmm.